بل نقذف بالحس على الباطل فيدمغه فاذا هو داخلك ولكم الغيب مما تصفون بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع رضاك يسر اخواننا في غرفة الإسلام المسيحية للقسم العربي على برنامج الثاني أن يقدم لكم هذه المادة هل في صوت؟ حسنًا، أتحدث معك، الله الحمد لله صلاة السلام على سيدنا رسول الله آل وصحبه من والاه وبعد وفائما أصبح الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شرع الأمور وكل بدعة وكل من بلالة وكل بلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهم إباد وما أنتم ثم أما بعد فحياكم جميعا درسنا دخولا في الموضوع مباشرة هو في شرح متن الورقات للمعادي من الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى في القرن الخامس الهجري في آخره في عام 78 وسبعين 400 للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام نصح بحفظ المكن لمن استطاع ذلك سواء المتن المنصور أو النظم لذلك المتن الذي هو لشرف الدين العمريقي الشافعي أو النظم الآخر الذي هو لعبيد الله الشنطيفي وكل تلك المنظومات موجودة على الشبكة متوافرة يمكن البحث عنها بسهولة المنهج في ذلك الشرح والاختصار على مسائل المتن، وإن لم يكن المتن يعني اوعد كل المسائل، لكن بالنسبة لبداية الأمر في طلب علم الأصول، فإنه يعني يحسن الاختصار على مسائل المتن قدر المستطاع يقدم بين أيدي الخوبة المتن لمسائل ضرورية. للتعرف الى علم اصول الفقه من المعروف ان هناك ما يسمى بنبادئ العلوم التي يحسن الوقوف عليها قبل البدء في دراسة فن او علم معين وهي التي جمعها العلام الصبام في موظف قوله ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم السمر ونسبة وفضله والوابع والاسم واستنداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن بر الجميع هذا الشارع يعني يقول ان هناك ملابئ عشر لكل فن الحد الذي هو التعريف والموضوع ثم السمرة ونسبة نسبة ذلك العلم وفضله والوابع والاسم واستنداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى اي بعض الناس اكتفى ببعض تلك الفرود يتصل على خمسة أو ستة أقام ومن در الجميع يعني من علم الجميع هذا الشرف سنقول في تعريف علم أصول الثق علم أصول الثق يعرف باعتباره مركبا وباعتباره لقبا باعتباره مركبا أي باعتبار أنه مكون من مفردتين هما الاصول تنفق كل علم مركب في عنوانه فانه يعرف باعتبار التركيب ويعرف باعتبار اللقب يعني لما تقول علم الاقتصاد السياسي او علم الصحه المقائم او علم مصطلح الحديث فتفسر باعتبار أنه مركب فتفسر كلمه الاتبصاد ثم تفسر السيافي تفسر الاصول ثم تفسر الفقه ثم تفسره باعتباره لقبا أو علما على فن معجد فنقول في تعريف الاصول ان الاصلة في اللغة هو ما يبنى عليه غيره او الاصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره والاصل في اللغة أيضا هو أفل كل شيء وأساسه إذن كلمة الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو أفل الشيء وأساسه ومن ذلك قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجره طيبة أصلها ثابت أي أفلها ثابت ونفرعوها في السماء هذا التعريف اللغوي لكلمه الأصل طيب تعريف الاصل في الاصطلاح وفيها ما نسمع كلمة الاصطلاح لغة انتجه والصلمان والاصطلاح الاصطلاح على شكرا مهم جدا في ذلك العلم تدوين التعاريش المصول الفقه كل الفلاسي في التعاريش وابقع على مبحثي تدور حول التعاريش فالاصطلاح ولا توافر فن معين على معنى معين او اتفاق علم فني معين على معنى معين كل علم فني سواء كان علما شرعيا او دنيويا او حتى كان حرفه لو اتفق على معنى معين فهو اصطلاح لهم ومن ثم قال يا مشاحه في الاصلاح يعني الاصلاح اختلاف الناس لا يضر المهم حقيقته ومعناه فنقول بعد ان بينا معنى الأصل في الدورة معناه في الاصطلاح اي في الصلاح الفقهاء يطلق على معاني اربعة الأصل، الأول الدليل فمن ذلك القول الفقهاء والاصل في الصلاة الكتاب لقوله تعالى واقيم الصلاة الاصل في وجود الصلاة الكتاب اي دليل وجود الصلاة الكتاب فإذا أول معنى الأصل في الصلاح والدليل الثاني هو الراجح كما يقول اللغويون الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز أي الراجح في الكلام الحقيقة عند اطلاق الكلام فإن الراجح فيه الحقيقة ثالثا يطلق على القاعدة المستمرة فقولهم مثلا الاصل بقاء ما كان على ما كان اي القاعده المستمره هي بقاء ما كان على ما كان وكقولهم الاصل في الاشياء الحل او الاله اي القاعده المضطربه هي ان الاصل في الاشياء الالهه كقولهم مثلا الالههه اكل البيت المضطر على خلاف الاصل اي على خلاف القاعده المضطربه اذا ذكرنا ثلاثه هي المعان في السلاح للأصل. الدليل الثاني الراجح الثالث القاعدة المستمرة الرابع هو النقيس عليه هذا سيأتي حين ندرس القياس أن القياس له أربعة أركان هي أصل وفرع وعلة وحكم فالأصل هذا الذي عليه فمثلا فينا نقيس حكما على حكم فان الحكم النقيس عليه هو ما يسمى الاصل فإذا قلنا النبيذ كالخمر فهذا قياس الخمر هو الاصل الذي قسنا عليه الفرع هو النبيذ والعلم هي الافكار والحكم هو التحريم إذا قد كان القاس الأربعة عليه و القصل هو النقيس عليه والسرع الذي يقاس على الأصل والعلم هو الحكم إذا عرفنا أن الدليل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره أل هو الشيء هو أساسه وأنه في الاصطلاح يعود إلى معاني أربعة هي الدليل والراجح والقاعدة والنقيس عليه اذا انتهينا من كلمه الاصول لكن الفقه ما هو الفقه اذا سنعرفه في اللغه ومن اصطلاح فالكلام سنتعود عليه الفقه في اللغه هو الفهم مطلق الفهم والادراك ومن ذلك قول تعالى عن قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي لا نفهم فجعلنا على قلوب مكنه ان أي أي يفهمون. وحديث معاولا ويهدل الله به خيرا يثطبه في الدين أو يفهنه في الدين إذن الثقة في اللغة والفهم أما تعريف الثقة في الاسطلاح فلا متعارف وعديدة المختار منها ما هو ما هو علم تعريف علم الثقة قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المقتفض من أدلتها التفصيلية مرة أخرى الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية ذلك هو تعريف الفقه في الاصطلاح نفصل ذلك المعلم الفقه هو العلم بالأحكام العلم عندنا عند عرب الوصوليين لما خطي خلفات التعاريخ هو المعرفة العلم والمعرفة خلاص نقتصر على ذلك أن العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية الأحكام جمل وسقم ويشقق في اللغة الإتقان أحكم الشيء أتقنه فمنه قول تعالى كتاب استقرت آياته أتقنت ومنه قول الشاعر أبني حديثة أحكم سفها أقم إني أخاف عليكم أن أوضّعه اي امسكوا ستهاكم اما الحكم في الاسطلاح فهو اثباث امر لامر او فيه عنه ان قلت اشرقت الشمس فهذا حكم وان قلت غابت التمييزه فهو حكم الحكم في الاسطلاح هو اثباث امر لامر اولى فيه امر عن امر الحكم ينقسم باعتبار اصله الى ثلاثه اقسام حكم شرعي وهو محل حصول الثق وحكم عقلي كان يقال ان الواحد نصف الاثنين فهو يسمى حكم عقلي هذا ليس محله دسي وصول الثق والفرق بين العادي الحكم العادي الذي يعرف الناس العادة كأن النار تحرق وأن الثلج بارد ما نحن زالك بعض العلماء وديك قسم رضيعا يقول الحكم اللغوي كمثلا دخول إنا على الجملة الإسمية ترفع تنسب المبتدأة وترفع الخبر إذا عرفنا العلم ونعرف دي الأحكام تلنا الحكم وإثباث شيء لشيء شيء أو نفهمه الشرعية الشرعي يا إخوة اللغة هو البيان والإظهار ويطلق الشرع في اللغة على الشرب يقال شرعة الداب إذا دخل في الماء لتشرب ويقال شراع السفينة لظهوري لنظاهر ويقال على الماء الذي هوك الغدير او الجلّم الصغير وقال عليه شريعة. طيب ما هو تعريف الشريعة في السلاح؟ سلاح شرعي لا. الشريعة هي ما أظهره الله لعباده من الأحكام ليكون لهم معين هذا تعريف القاضي البيضاوي. رقيدي أن مختصر ولكن لا تمهو أو عينه. لكن قال هو ما أظهره الله لعباده من الأحكام يكون لهم معينة هذا هذه هي الشريعة إذن عرفنا الآن سلاوة سلمة سلمة التعريف هو العلم أي معرفة بالأحكام عرفنا معناها لغة هي الإتقان أو المشك والصلاحا هي إثاث شيء لشيء ونفيه عنه والشرعية لغه الشرب او الظهور واصطلاحا هي ما اظهره الله تعالى لعباده من الاحكام الفرعية من قال الفرعيه بأن تلك الاحكام فرعيه من جهه أنها ليست من أصول الدين، فخرج بذلك عن علم العقيدة. لو قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المقتضو من من أدلّته التفصيلية، لجاز أن يكون ذلك التعريف مطابقا على علم أصول الدين الذي هو التوحيد، لأنه أول علم بأحكام شرعية. فلما قال الشرعية خرج من ذلك علم العقيدة، ولم نجاي الحد أو التعريف أن يكون جامعا مانعا يمنع غيره من الدخول. بل ذلك القالة الفرعية. طبعا انا ارجعت تعريف الفكم الشرعي لان هم المتن. تعريف الفكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى متعلق بسعل المكلف من خيط انه المكلف. فهذا فاتناه الان. قال المكتسب قال المكتسب ليخرج من ذلك علم الله تعالى لأن علمه ليس مكتسبا إذا نظر كل كلام تخرج شيئا ليس من التعريف قال المكتسب فخرج منه علم الله تعالى لأنه ذاتي وخرج منه علم الملائكة والنبيين لأنه ليس مكتسبا بل هو من الوحش المكتسب من ادلته او من ادلتنا التخصيلية الدليل الادلة جمع دليل الدليل لغة المرشد سواء كانت الحس او المعنى في الحس في المرشد الحقيقي في الصحراء يوجه الناس او المعنى بل كما على فده فالدليل لغه هو المرشد باطلاق الدليل في الاصطلاح وكثيرا ضبط المصطلحات للمهم لاننا كثيرا ما نفقد الكلمات زي كلمه الشريعه أو كلمه الاصطلاح او كلمه الدليل ما هو, هو الدليل افضل ما هو تعريف الدليل عند الاصوليين قال الدليل هو ما يوصل بصحيح النظري فيه الى مطلوب خبري دل. الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يوصل بصحيح النظر ما هو النظر قال النظر هو حركة النفس في المعقولات. تفكر في شيء معقول معناي النظر هو حركة النفس في معقولات طب حركه النفس المحسوسات ايه إذا لما تسأل نوع السابق بين النظر والتخيل التخيل يقول النظر هو حركة النفس في المعقلات التخيل فهو حركة النفس في المحسسات تنظر في الأشياء ترى الشمس ترى إنسانا ترى دعبة هذا يتم تخيلا لكن النظر في الاصطلاح طبعا ليس لعب هو حركة النفس في المعقلات لما قال بصحيح النظر فيه يخرج من ذلك الأبنى الساسدة هي رغة دليل لكنها الصلاحة ليست دليل نقول ليها فاسد لانه هناك دي عن نظر غلط فقال ما يوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمصروب خبري المصروب خبري نسبة الى الخبر ويقصد بالخبر محتمل الصفقة او الكذب إذن نحن الان في تعريف الثقة انه يعلم بالاحكام الشرعية الفراعية المكتسب من ادلة في هذا القناة التفصيلية اعلم ان الدليل على قسمين ادلة اجمالية وادلة تفصيلية الادلة التفصيلية تستدلال الثقيل من قوله تعالى وعقيم السلام على وجود الصلاة هذا دليل تفصيلي جزئي هذا يعني مكانه في علم الفروع في علم الثقة هذا دليل تفصيلي لا هو دليل على وجود الزفان أو الصلاة كذا تعطيني آية أو حديث أو إجمع دليل جزئي إذا امتدى بالعقل ندرك أن علم أصول الثقة لن يكون محل الدرس فيه هو الأدلة التخصيلية لأن أصولي لا يعنى بدليل وجود الصلاة بل يعنى بالادله الاجماليه الكتاب السنه الاجماع القياس لما يدرس نحف، دليل الكتاب لا يبحث في اكراديه دليل وجود الصلاة الذكاء وكذا لا بل يبحث في حجيه الدليل في النسخ في القراءات ما ذلك لا يدرس السنه يدرس خبر الواحد يدرس العام على يدرس هل السنة قدس الكتاب ام لا نسخ الحديث تأويل مختلف الحديث او دول على ذلك يتبين ان الادلة على كثمين اجمالي وهو عمل الاصولي وتفصيلي وهو عمل الفقيم اذا انتهينا من تعريف الفقه في الصلاح والعلم بالاحكام الشرعية الفراعية المختلف من ادلتها التفصيلية ايضا خرج بكلمة المختلف خرج بذلك المقلد، لأن المقلد يصدق وعليه ذلك التعريف، أنه يعلم بالأحكام الشرعية الفرعية، لكن المقلد حق السؤال يسأل فنجال، لا يكتشى بذلك العلم من أدلة التفصيلية، فخرج بذلك التعريف المقلد ورقيه الفقيه والمجتهد طالب العلم الفقيه والمجتهد لم يملينا بسؤال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلةها التفصيلية. إذا عرفنا آه الأصل الذي هو مصدر الأصول وعرفنا الفقه ذلك هو التعريف الترتيبي أي تعريف أصول الفقه باعتبار تركيزه بقي أن نضم هذين اللفظين ونوعيّس علم أصول السق باعتباره لقبا باعتباره علما على فن مخصوص. ما هو تعريف أصول السق؟ للأصوليين عبارات كثيرة في تعريف أصول السق. أحضها بعض الباحثين أكثر من يتفايز عشرة تعريفا. وكل منا يبدأ الآخر. إذا أي مختال مستقر في الدراسات في في, في, في في مختلف الدراسات هو تعريف القاضي البيضاوي منهج الأصول. قال: مصطلح سق. هو. معرفته أدلة في السق إجمالاً. وكيفية الاستفاد منها وحال المستفيد. تعرف مصطلح سق. معرفته أدلة في السق إجمالاً. وكيفية الاستفاد منها وحال المستفيد. كما عاهدنا منذ في التعريف معرفة ذكرناها اي العلم نحن في زرعة المقلة ننفجر بين المعرفة والعلم وان كان للعلماء في تصريح بين المعرفة والادراك والعلم كلام كثير ليس هذا محله بايه طريقة فالمعرفة هي العلم ادلة تقدم الكلام فيها في تعريف الشرطة يا جمع دليل وهو الذي يوصل الصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر الشق ذكرنا معناه وغة مصطلح اجمالا ولا من ذكرنا ان عمل الاصول من المواصل الاغذية الاجمالية ما يعنى الاصول ان يحضر الذكاء وانما يعنى في قول تعالى وعقيم الشلاة يعنى المراد من الامر هل الامر يفيد الوجوب ام يفيد الند هل الامر يقتضي التكرار ام ان اداء الامر مره يجزئ هل الامر يفيد التراخي ام الصور كل ذلك سيأتي درسه بالتخصيين في النقد ده هذا معالي اصولي كلام نظري خالف الادله الاجمالية ربما يمثل بامثله لكن عملوا في الأدلة الإجمالية ومعرفة وأدلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفاده منها أي كيفية اقتلاح الأحكام الشرعية من أدلتها الأصولي يجب أن يوضح كيف يستفاد الحكم الشرعي من دليله فأقول في تعالى أنت من أقيمه الصلاة على وجود الصلاة لأن أقيمه فعل للأمر ولن فيه هذا من الدليل أي معرفة طوق استنباط الأحكام من الأدلة الشرعيه طيب ثم وحال المستفيد حال المستفيد هذا من تعلقات ذلك العلم اي الاحكام التي تختص بالمجتهد والمقلب والاختاء وهذا دائما يكون اخر ملاحظ في علم اصول الفقه في اعمل المصنفات وهو كذلك ايضا في الورقات احكام الاجتهاد واحكام التقليد واحكام الاختاء هذا هو حال المستفيد الذي هو المجتهد باختصار نحن الآن استطعنا أن نعرف اصول الفقه باعتبار تركيبه وباعتباره لقبا على ذلك العلم ما هو موضوع علم اصول الفقه هو من مقدمات العلوم ما هو الموضوع موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث فيه لذلك العلم يعني موضوع ان نحن الكلام ومعرفة صحيح الكلام من سقينه. موضوع الثد هو بدن بدن انسان احتلق الاصوليون في موضوع علم وصول الثق لكن نحن الذي اختلف على ثلاثة اقوام كيف هو الاذلة في الاجنالية الشرعية أو هي الأحكام الشرعية، أو قول الغزالي أن الادله الأحكام، أنا نقوله هو فقط، هو ان موضوع علم اصول الفقه هو الأدلة الشرعية، نويت حفظ الأدلة الشرعية، إذا موضوع علم اصول فقه هو الحال، نسبته، احنا مع كلام الصبان في الابيات التي ذكرناها. ما من ينسبة ذلك العلم هو علم ديني كذا يقول أصولي نسبة علم أصول علم ديني كل نسبته علم ديني كلي كل إيه نقولنا بأنه يرجع إلى كليات الشريعة على تصيلاتها نوعنا بالبحث في الأدلة الإجمالية للتصيلية إذن نسبته علم ديني كلي فضله قال فضله مستهد من قول رسول الله عليه وسلم يرجى الله به خيرا يفكره في الدين واجمع كل العلماء انه من الآلات التي ينبغي ان تتوصل في المجتمد هو علم وصول الفقه والتفسير وكذا وكذا واللغة وعصول الفقه لما ذكرنا ان اصول الفقه فيها وكيفية الاستفادة منها ففيقود المجتهد مجتهدا رجب ان يعرف كيف اقتدس الحطب للدليل فصده مستمد من قلله صلى الله عليه وسلم لا تقلل في اقتدس وكل النصوص الواردة في فضل العلم بشكل عام هي في فضل ذلك العلم غير واضح واضع علم الفقه هو الامام محمد بن عدريسة الشافعي رضي الله عنه ونقرر ان كل دعوة ناقض ذلك فهي خلاف من الدليل الحنفية قال أن واضع علم الأصول هو أبو حنيثة رضي الله عنه والنالكية قالوا أن واضع هو مالك وقيل هو الأشعالي لكن نقول أن المقصود بواضع علم أصول الفقه هو أول من في اصول الفقه مؤلفا مستقلا كاملا لا يمكن أنه ورد في كلام أبي الحسن الأشعالي وابي حنيثة ومالك مباحث أصولية بل لا يخلو كتاب لمباحث أصولية لكن الواضع هو الذي يضع في ذلك الفن كتابا مستقلا وذلك لا يصدق إلا على الشافعي في كتابه الرسالة أما اسمه اسم ذلك العلم فهو أصول الفقه يسمى أصول الأحكام ويسمى علم الأصول له ثلاثة أسماء في كتب أهل العلم أصول الفقه أو أصول الأحكام أو علم الأصول علم آخر يسمى علم الأصول هو علم أصول الدين لذو علم التوحيد أي علم أصول الدين طيب إذا أطلق علم الأصول إذا أيهما ينصرف قالوا ينصرفوا لعلم أصول الفقه هناك علمان يعنون علينا بالأصول أصول الفقه و الدين إن أطلق ذلك العلم فإنه ينصرس إلى علم وصول الفقر في بعض التراجم يقول ودرس الأصلين على فلان تجدها كثيرا استعرون الزهري في سرع علام النبهاء في الإسلام يقصد أي الأصلين فلان ابن فلان درس الأصلين قرأ الأصلين على فلان مجاورا بمكة وراه ذلك والأصلين أي درس أصل الدين وعسل الفقه لا الكتاب والسنة كراشية في بعض أصبهم لا الأصبار في الأصبعين من أصول الثق ووصول السنة ووصول إذا عرفنا أو عرفنا أن له أسماء ثلاثة أصول أصول و و أصول أصول السق. وصول الثق وصول الأحسان وعلم وصول هذه المشهورة ووصول الثق استمداده مما يستمد عند وصول الثق تقول الأصليين أن علم أصول الثق يستمد من العلوم ثلاثة من ثلاثة علوم علم الكلام الذي علم التوفيق علم اللغة العربية وعلم الاحكام الشرعية قالوا يستمد من علم الكلام لان هناك كثير من مباحث علم وصول الثق تشترك مع علم الكلام والمنطقة كما شنعت من مباحث الالفاظ والعموم والخصوص والحقيقة والمجاز هذه تشترك مع علم الكلام وعلى اللغة العربية لأن لغة الإحยين وكثير من الأحكام الشرعية استمد دلالةها من اللغة كما سنرى في نظاف ال الألفاظ وفي الأحكام. وعند الأحكام الشرعية الذي هو الهدف من ذلك العلم. دعونا نقول من كلام الأصولين هذا. ليس على اطلاقه نعم، في صلاحي Lib الكلام هو is Learning هو علم أصول الدين هو علم العقيدة نقول أن كلام الاصوليين أن علم أصول صomon يستمد من تلك العلوم الثلاثة علم الكلام وعلم اللغة العربية وعلم الإحبيان الشرعية نقول أنه يمكن ان يستمد من العارة الaturescrata العلوم الاستقرار يمكن أن يستمد من علم المصرح الحديث من علم اصول التفسير فإذا عرضتنا ذلك سيكون استناده من خمسة علوم يعني الكلام ومن العربية علم الأحكام الشرعية من علم المصطلح وعلم وصول التفسير أما الحكم حكم الشارع فإلا بالفرض على الكفاية حكم علم أصول الثقة تعلمه هو فرض على الكفاية فرض على الكفاية أي, إذا أي أنه فرض متعلق بذات الفعل لذات الفاعد إذا حصل ذلك الفعل فقط عن ذقية المخلفين وقالوا ويتعين في حق الفقير يعني في حق الثقيف والمجتمد يكون فرد عين لا فرد اتفادي لذلك نكون استوفينا مبادئ العلم الرئيسة التي ذكرنا الحبان احمد الله ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم السمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض للبعض اكتفى ومن ذرى الجميع هذا الشرفة بقية نقطة عخيات طبيعا مني تلك المحاضرة وهي قضية التصنيف في مجال أصول الثق طريقة التأليف في أصول الثق لما طريقتان أو ثلاثه الشائع في دراسات المعاصين ان لها طريقتين في التاليف طريقه تسمى بمدرسة الفقهاء وطريقة تسمى بمدرسة المتكلمين. طريقة تسمى الفقهاء وطريقة تسمى المتكلمين. طيب. طريقة المتكلمين في التاريخ في اصول الفقه هي الطريقه التي نحن نتكلم فيها الكلام على الادله بشكل اجمالي نبحث الكتاب نبحث السنه نبحث الاجماع نبحث قول الصحابه يتكلم في الادله الاجماليه دون ان يعنى بالتمثيل اعطاء الامثال الامثله والتفصيل وذكر النظائر. لا لا يعنى بها عند المتكلمين علم المضاريع بعد، وتلك المدارس هي مدرسة الفقهاء الثلاثة، وصولاً سقط عند الشافعية والمالكية الحنبلية، هذه تسمى مدرسة المتكلمين، ورثنا عليها فلقة الشافعية، هي بالتأليف لأن أول من صنف فيها الشافعي وأول الكتالين في ذلك العلم هو الشافعي، خلاص، إذا هذه هي المدرسة الأولى، أما هذه الثانية. مدرسة الفقراء من بقية من الفقراء ابو حنيفه اذا ما هذه تسنى مدرسة الحنفية لماذا سنوا مدرسة الفقراء لان قتلهم تعنى بالتمثيل والتحصيل هناك فارق محبو دينهما طريقه المتكلمين تأثي القاعده وتقضب من الفقر ان يطبق تلك القاعدة على الجذينيات ذا نعنى قاعدة الاصل في الامر الوجوب ما لم يصفه صالح على الرازح خلاص? دي قاعده مطلوب من التقيه ان يصدقها في كل تصلات الشرم وصلحها هذا امر وفي الوجوب ما لم يصفه صالح ودي ما صالح ينفق من الوجوب طيب نجري بالعكس نعرف ان ثقة الحنفية هي اقوم لعى الرئيس كثير من مسائله لذا فصعد جدا على الحنفية ان يقاعد القواعد يسير عليها النذهب هذا مستحيل. تحيط لا يستطيع ان يقول ان الافتر في الامر ان يجد ملا ما سيطه صالح لانه يجب العشرات الامثلات لا يستقيم لها تلك القواعدة لا تستطيع الصعيدة فيها ففعل العكس جمعوا فتاوى الامام والاصحاب أبي حبيث النعمال بحيمه الله والأصحاب أبو يوسف ومحمد وزفر ونظروا فيها فالفتاوى التي في موضوع واحد وتتشق على حكم واحد يستخدم منها قائلة كلية فتجد كتب الفقهاء ندرسة الفقهاء درسة الحنسية بدأوا من الجزئيات واستخرجوا منها كليات فأحدون الاطراع للأحرس في الضغط لأخيات المحضر خلاص إذا نوع مدرستان وتأتي مع تأخر العصور مدرسة ثالثة جمعت بين الطريقتين مدرسة ثالثة جمعت بين الطريقتين تسمى مدرسة المتأثرين هناك أنثلة لكل مدرسة تلك التي نبدأ بينا المحاضرة القادمة بربط المحاضرتين بعضنا البعض نبدأ بذكر بعض الأنثلة كتابين او هو والعمج في, في كل مدرسة التي عليها مدار الدرس والتثميث عند مدرسة الثقاء مدرسة الشافعية مدرسة المتأثرين ثم نبدأ في اول المكن الظاهرية يعتبر اعطلوا عند الاسورين كما تعرف خارجون من الاسمها وعليه نبدأ ان شاء الله جزيلا من اول البسنة وبداية المكن على ان نصل منه إن شاء الله في عشرة دروس خلا تلك المقدمة فنكون يعني يعني يكون ذلك مفقر وعاصف الله خير ولو أي أسئلة قبل الساعة السابعة في العشر في موضوع الدرس في موضوع الدرس وكلف فإن شاء الله ننظر فيها يعني إذا كان يأخذ أي أسئلة في و لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير شيخنا الحرير بارك الله فيكم نفع الله بكم في حد ان شاء الله من الاخراج يعني يسال اي سؤال ما عدا طبعا اسد الهاشمي يعني بكل تاكيد في حد ان شاء الله من الاخراج عنده سؤال أي. اظن الامر كان واضح من زميل اشتفه يعني جاتنا خير هو برز جميل يعني مختصر ومفيد جدا والله يشوف اقول اسد يعني تحتاج تنسكي يا انت تحتاج تنسكي وين الشيخ هل تقبل صالحة بالهشم شيخ من, من الاسد اذا تقبل اكيد طبعا ما اختبت اقول انا انا والله ثمنت عشر لخالص خير يا خلاص ما ما هو حتى يشوفون كمان تقولين الشيخ خذوا سيدنا يعني هم اللي في الشيخ العلمي يعني ما, ما عرف عنهم طيب انا محمد متاخر ولكن عادي من قبل يلي في من يعني في من ما احبهم يقولوا يشموح من يخلو السؤال من اول ما صنف كتابه في الاصول الفخرى والله احسنت يا جماعه لالا مشهد لا اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اللي هو اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اشتركت عن مصادر الاركبات الحكومي شاريت تكلمت عنه راح اوقف لان كدباتش المقدمة قبل ما تبعي حداتنا عامة قائد ما في في طيب من كتاب السمري والمعالي القرص هل من بعض هل هذا عنده جميع المدامب ما لا الشيخ في مسألة اذا انا سؤال من النبي قال عن الاهر المدينة قد جاء نعم نعم نترجم هاي من على ان ما انا عارف دليل من شبه الله دليل انه اخذجه خليل احسنت يا شخصينه بس احسنت يا شخصينه طيب العضاء الامر يا في المشاكك يما غيره في غيره يما من المشاكك ملاحظة الحجة من كل مكاني مشغف ولا في <تصفيق> غير سبيل المهم عادر سبيل المهم صغير العادر سبيل المهم صغير عليكم شيء عليكم الله وبركاته طيب سليم طيب في حد طيب ناخذ سؤال اول شيء شهد نعم نأخذ سؤال في في مجال المحاماه ان شاء الله ومن ثم ان شاء الله طيب ما اخذ الافكره بس السلام عليكم شرح الشيخ محمد صالح العثيمين في ما يخص التعريف الفقه أي يقول هو معرفة الأحكام الشرعية العملية لأدلتها التصلية ولم يذكر الفرعية معيلاً بأن ناينجة الدين أصل وهذا ومهذا فنعلم بأنه قول الشيخ بن العثانين فهذا التعريف جانع وما حدث خيراً. أن التعريف على ذلك فإنه كما استثنى أن ذلك التعريف أهمل شيئين يقصصان الأول الذي هو الفرعية والثاني الذي هو المكتف وذكرنا أن الاصوليين قالوا أن قوله الفرعية يخرج به علمه وصول الدين عليكم سانفلورة كثيرا اما قول الشيخ فهو محمول على القول بالقشر واللب اما الدين قشرا ولبا ولكن هذا ان كان المقصود به من حيث العمل واضطرت ان نعمل بالاصل واطلق الفروع فهذا هو المعنى الباصل القول بالاصول الفروع من ناقية أن في الشرع المهمات آكدوا من بعضها وأن في العلوم الشرعية الصلاحات وستطلقوا على علماء كعلم وصول الحديث هذا لا شك في جوازه العلماء درجوا سنقا وخلقا على الاستعمال له الفروع الفقية والوصول الفقية هذا معروف وشيخ الإسلام له فترة مشهورة في جواز كلمة أصول الدين قال يجوز باعتدار تقسيم العلم هذا وقول المقتخذ ذكرنا ان المقتخذ يخرج فيه علم الله تعالى بانه ذاتي وعلم المديين يعني لا يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقيه لاحظ أما استشهاد النبي فيها السلاطنة كلها في المتن فالنبي يجتهد واجتهاده خج الذي فيها الكلام لكن لو صدفة واخرج منه المقلد كما ذكرنا أن يخرج منه علم الله تعالى ويخرج منه علم النبيين والملائك ويقول من علم المقلد انه علم عن سؤال لنظر واحتفال في الادمة خلاص فقيم وعالم انقصد ضمن المعنى اللذي الفقه الذي هو السامه فهو عصق الناس لكن انقصد ضمن المعنى الاستراحي لان لا لا ليس مكتسب ذلك بالنظر في الادمة التفصيلية بنواصحه بالشرع ما شاء الله العالم انه يعلم الخير وكذا اما ان تصيبه ما من الضيق الذي هو عالم في الدين فلا او انسلا هو عالم مليك استمع ثانيه خاش هذا بالنسبه اسئله التعريف وكذا هذا هو عليه فإن شاء الله جل ما بحث ذلك لما تأثيس نخذ الكلام ومحقص لأيضا مثاله من مالك يقبل معه لمدينة ما معنى يجمع عهد المدينة عند مالك فهنا سنفصل الكلام لأنه له يعني ونهدف معنى يجمع عهد المدينة أو عمل أهل المدينة عند الإمام. ما الإمام وليس كما يزن العم يعني. طيب صديق فيما يخص كلمة المعرفة، عودنا شرح الشيخ راشداني يقول أن المعرفة مردها علم المضم، فسيكون فف... أن التعريف, التعريف فيه معرفة وليس علم، لأن بعض الأحكام تكون ميتانية وأخرى بهم. نعم انا ذكرت في مساله هل العلم غير المعرفة وغير الإدراك وهذا كلام المتكلمين فيه يطول جدا والجرجاني في كتابه التعريف ذكر 26 وعشرين قولا في تعريف العلم ثم قال والصحيح ان العلم لا يذكر له بتعريف ويمكن اقربها هو التعريف الباقلاني بأنه نوع طباعي في النفس ونقى ذلك أو هو إدراك المعلوم على ما هو عليه لكن القول المصف في ذلك أنه, أنه يجيد أن ندى لأحدهم وبالأخر لكن التخليق بين المعرفة والعلم على أساس أن العلم ينصرف ما هو يقين بالبرورة وأن المعرفة يشملها اليقين والظن فهذا يجيز أن يقال مشتاح في الاستلاح هذا قد لكن خلفهم في ذلك طويل ولا ثمر له خلفهم لا سمر له وسنأخذ أغلب في في المثنى الثلاث المعاصر الحقيس الثلاث الذي لا ثمر له لف أنفس الإسرائيليين دارج على تعريفه بأنه العلم بالأصول أنه علم بالأحكام يعني لا لا لا ظاهر في التعريفي في فعل طيب بذلك نرى خلاص استماع بعد كتب في نهاية الدروس برضه يعني نفسي بعض الأسئلة كده مش إذنية ببعض الله يعني بإذن الله السلام علي الله وبركاته وزيكم في حد في حد ان شاء الله له تعقيب سؤال شاء في شاء الله في شاء الله نفس الموعد ان شاء الله هيكون معنا يعني كمان نصف ساعة تقريبا نفس الاجتماعي فإذا كنتم لأخير شاهدنا ونفع الله بكم